وصايا خالده اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالده وصية في الصلح بين المتخاصمين بصلاح ذات البين طول بقائكم إن مد في عمري وإن لم يمددي حتى تلينا جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسودي إن القداحة إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي عزت فلم تكسر وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد كانت تلك أبيات لقيس ابن عاصم المنقري رضي الله عنه وهي وصية يحض فيها ابناءه على تعزيز العلاقات الاجتماعية بينهم وهي قضية كانت وما تزال تشغل بال الآباء وتؤرقهم لما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال لهم فليأتيني كل واحد منكم بعود فاجتمعت عنده عيدان فجمعها وشدها فقال اكسروها فلم يطيقوا ذلك ثم فرقها فكسرها وقال هذا مثلكم في اجتماعكم وتفرقكم فدعاهم للاتحاد وإصلاح ذات بينهم لأن فيه طول بقائهم وسر قوتهم وتماسكهم ودعاهم إلى أن يحب بعضهم بعضا ويحث أبنائه على السير على سنن الآباء وإعلاء بنيان المجد الذي أرسى داعائمه إنما المجد ما بنى والد الصدق وأحيا فعاله المولود وتمام الفضل الشجاعة والحلم إذا زانه حفاف وجود نحن أمام مدرسة لتعليم إصلاح ذات البين وحتى يحدث هذا الإصلاح يجب تجنب الهمز واللمز والسخرية والغيبة والنميمة والقذف والبهتان والشتم والسباب والكذب والمراء والفجور والجدال وغير ذلك من الأقوال والأفعال التي من شأنها أن تسبب الضغائن والخصومات وتؤجج نيران الأحقاد والعداوات ومع كل هذه الاحترازات التي ينبغي أن يتربى الإنسان عليها فإنه وهو يعيش صخب الحياة ومشكلاتها لا بد أن يعتريه غضب وسهو وغفله فيعتدي على أخيه بقول أو فعل في حال ضعف منه عن كبح جماح نفسه وتسكين سورة غضبه وحتى لا يتسبب هذا الخطأ منه في الخصومة والقطيعة التي يغذيها الشيطان وينفق في نارها هذا فيما بين الناس أما بين الإخوة والأقارب فالأمر آكد والله إليه أرشد وعلى الإخوة أن يتحابوا ويبعدوا عن أسباب الشحناء والبغضاء ولا يسلكوا الطرق المؤدية إليها العالم كله من شرقه إلى غربه متألم بالتفرق والتمزق ومثخن بجراحات الاختلاف والنزاع ويئن من وطأة الأثقال وكلوم الأجساد ويطلب الغوث والنجدة من اولي الغيرة والإيمان ولا يمكن جمع الأمة على رصيف واحد إلا بتزكية القلوب وجمعها على كلمة واحدة قال الشاعر رص الصفوف عقيدة أوصل إله بها نبيه وقيل ويد الإله مع الجماعة والتفرق جاهلية وقد دعا العربي القديم إلى الوحدة وعدم التفرق تأبر الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا كنوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا إنها تشريعات ربانية عظيمة جليلة وعيها العربي قبل الإسلام لو أخذ الناس بها لما وجد الشيطان عليهم سبيلا ولما حلت في اوساطهم القطيعة والخصومة ولكن الشيطان وإن أيس أن يعبده المصلون فإنه لم يياس من التحريش فيما بينهم وبث الفرقة والاختلاف فيهم والنيل منهم بالعداوه والخصومه ولذا فهو يزين للمعتدي سوء عمله واصراره على خطئه وتماديه في جهله ويحرض المعتدي عليه على الانتصار لنفسه واخذ حقه والنيل ممن اعتدى عليه وعدم العفو عنه وحينئذ تدب الخصومة والفرقة التي تتولد عنها الضغينة والقطيعة ومما حث عليه قيس بن عاصم السير على سنن الآباء والأجداد فنحن أمة لا تستغني عن تاريخها وتراثها فهو علم يهتدي به الناس للسير في هذه الحياة يستضيئون به الدروب وينفسون بالسير على نهجه الغمة والكروب وهنا أشير إلى أن نسير على نهج الآباء والأجداد في الكرم والشجاعة والبذل والعطاء والإيمان بالقيم والدفاع عنها فهذا الأمر يكاد يكون في الأمة العربية والمسلمة السلوك الغالب دون غيرها من الأمم ومن أهم الثوابت الأخلاقية لضمان تواصل الأجيال خلق بر الوالدين ومعرفة حقهما والقيام بهما على الوجه الأمثل لذا فقد أفارت السنة النبوية في الأحاديث التي تحض على برهما وترهب من عقوقهما وكيفية التأدب معهما حال حياتهما وبعد مماتهما وهذا إنما يدل على أهمية هذا الخلق في عملية البناء التوازن للأجيال لأن الولد الذي يرى أباه يبر جده حال حياته وأيضا بعد مماته يترسخ هذا الأمر في قلبه فيقوم به مع والده وهكذا وكذلك من الأخلاق الهامة في عملية التواصل للأجيال مراعاة حقوق الإخوة واحترام الصغير ورحمه الكبير للصغير وهي أخلاق في مجموعها تنظم الإطار السلوكي العام للبناء التوازني للعلاقة بين الأجيال لذلك فإن الأخلاق الإسلامية كلها تمثل ثابتا لا تخضع للتغير أو التبدل تحت أي ضغط أو أي مسمى بل الشرف كل الشرف أن تتبع دين الإسلام وتنهج نهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومما زادني شرفا وتيها وقدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت أحمد لي نبيا وصايا خالدة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 اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المحمد